بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان أم جاليان مارسيز كي نيسوني لتاد مردان لبوشير خوقينا لبني نوسير بديننا لدائيك بولا سراني فروشيا شيوني فلسطيني لدائيك بولا مجاريان هلاكوها تسرحما نکبر مو شیرتی بر جمع دجلی دروس با بخن و قداس نو استاب رو ما زاران خوشگی دعین با لتری آبرو جونی لتا و آزاری و محمدا هو إسلام و محمدا هو اسلم و ركن تخاور نهر بين تو خواه جهان چارا سری می خوشتان رومان نمی نادری تو خواه مسلمان اي ميزك برلكور بايزول تشون بينا دار فتواب دن خوبكو جين نك باشان زول بغرينا كور تخوزو ترهيرش بينن بو برستني عبرو زيندان كان دسر مان عبرو خير